ويكلأهن بعينه التي لا تنام وأن يحفظهن من الفتن ما ظهر منها وما بطن اللهم جملهن بزينة الإسلام وحليه الالتزام واجعلهن من أحب عبادك لك اللهم وثبتهن في زمان الفتن فاحفظهن أن يفتن أو يفتن اللهم لا تزغ قلوبهن بعد إذ هديتهن يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك أختا عايز في البداية أسألك سؤال مهم جدا يعني إيه ملتزمة؟ بجد سؤال صار من الأهمية بمكان محتاجين في زمن تزل فيه الأقدام بعد ثبوتها إن احنا نسأل يعني إيه ملتزمة الملتزمة هي المحجبة المنتقبة التي آثرت الستر والعفاف أكيد اللي بتعمل كده ربنا يحفظها ويكرمها لكن الظاهر وحده ما ينفعش إنه يقيم الإيمان الظاهر لازم يبقى لي تأثير في الباطن النبي صلى الله عليه وسلم والحديث الصحيح مسلم قال إن الله تعالى لا ينظر إلى صوركم وأموالكم ولكن إنما ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم وكان مالك بن دينار يقول ولا تكونوا ممن يولع بصلاح الظاهر الذي إنما هو للخلق وشك ومظهرك وانقابك وحجابك ده قدام الناس ويدع الباطن الذي هو لله إنما اللي جوه قلبك ده بتاع ربنا من هنا لا يكفي بالطبيعة الحال ان احنا نكتفي بالظاهر احنا بنول الاثنين لحسن ساعة ما بنول كده الناس بتفهم غلط تقول يعني ايوة نصلح جوانا وبعد كده يبقى ييجي لا الاثنين معا ادخلوا في السلم كافة الدين كل واحد حجاب علم عمل حسن خلق يبقى لازم نبص وبينك وبين نفسك كده هتلاقي خلل في جانب من الجوانب دي الظاهر جيد ولا هتلاقي اللي بتلبس برضو حجاب زينة في نفسه والعبايات المطرزة والنقاب السعود اللي محدد للعين بشكل معين واللي كذا وكذا وكذا هل الظاهر انت بجد ملتزمة فيه التزام حقيقي طب كويس ان شاء الله كذلك العلم بقى اخبارك ايه يعني الملتزمة في تصورك هي اللي بتحب ربنا وبتحب دين ربنا وبتلتزم بشرع ربنا في كل تصرفاتها طب قولي لي هي فين فين اللي فهمة وعرفة وتعلمت دينها صح اغلب طالبات العلم لا تغادر الشبر الاول ممكن تلاقيها حفظة أجزاء كثيرة من القرآن ممكن تكون ختمة القرآن ممكن تكون مخلصة عدة متون وكتب في العلم لكن لا أثر لهذا العلم في أخلاقها تلاقيها جدولة على طول تجادل تلاقيها عندها مراء تلاقيها تهرف بما لا تعرف حفظة كلمتين ريحة جاي بهم وعملها وتصرفاتها والسلوكيتها بتفضحها إنما أثر العلم النافع أن يزيد المرء قربا وخشيا وتواضع. ابن مسعود كان يقول والأثر في صفة الصفوة ليس العلم بكثرة الرواية إنما العلم الخشية. وكان ملك ابن دينار يقول تلقى الرجل وما يلحن حرفة. ممكن تجيب أخت. ما شاء الله لقوة بالله. لما تتكلم في الدعوة لما النهاردة تخوط في أي مسألة من المسائل اللي هي عرفها لا تخطئ في كلمة. وعمله كله لحن وعملها كله تعبان تلقى الرجل وما يلحن حرفه وعمله كله لحن يا أختاه فين خلق العلم فين آداب المتعلمة لو العلم سيورثك المراء والجدل لو العلم حيورثك الكبر والغرور لو العلم حيورثك حب الظهور يبقى أنهي علم ده يبقى مش الملتزمة هي طالبة العلم الإمام مالك كان له تلميذ يدعى عبد الرحمن بن القاسم المصري الإمام النووي في مقدمة المجموع يقول نقلا عن عبد الرحمن بن القاسم المتوفى سنة 191 من الهجرة يقول خدمت الإمام مالك 20 سنة كان منها 18 سنة في تعليم الأدب وأخذت منه العلم في سنتين الإمام مالك نفسه كان يقول ليس العلم بكسرة الرواية وإنما العلم ما نفع وعمل به هو ده العلم الذي ينبغي أن تنشده طالبة العلم العلم اللي يسيب الأثر ده الإمام الشافعي كان يقول قال للإمام مالك يا محمد اجعل عملك دقيقا وعلمك ملحه أنت النهاردة لما واحد عايز يعمل خبز أدي إيه وأدي ملح الدي هو الاكثر والملح هيحط منه يعني ربما حاجة بسيطة جدا هو ده لما يبقى القلب طاهر ويدخل فيه العلم هو ده العلم اللي بيرسخ وهو ده العلم اللي يجيب اثره طب هي مين الملتزمة احنا اتفقنا ادي الظاهر حجاب طب العلم طب العمل الملتزمة هي دي ايوة الصوامة القوامة العابدة اللي ليها ورد بالليل والنهار اللي بتلهج بذكر الله تقرأ القرآن لكن برضو مش هي دي الملتزمة ازاي؟ أي أصل العبادة وحدها من غير علم فتنة عظيمة قال سفيان الثوري والأثر عنه في حلية الأولياء كان يقال تعوذ بالله من فتنة العابد الجاهل والعالم الفاجر فإن فتنتهما فتنة لكل مفتون ما هو عبادة على غير هدى طريقة الضالين هو كده يبقى ما ينفعش عباده بس من غير ما الإنسان يكون مأسس نفسه بعلم نافع ينتفع به علشان يمشي على بصيرة الملتزمة هي الداعية إلى الله اللي تنشر الخير في الأرض اللي تحمل هم الإسلام وتحمل قضيته آه ده كده دي من أعظم الأعمال لكن الخوف أن يكون الكلام ده أي حد بتشتغل في الدعوة تبقى عرفه الكلام ده كويس أنه يكون مع الغفلة عن النفس مع عدم الاهتمام بتعلم العلم مع عدم الاهتمام بترويض النفس بالعبادة والتحلي بالأخلاق الحسنة شوف الحديث اللي يرعب ده حديث رواه البيهقي وحسنه الألباني قال صلى الله عليه وسلم أتيت ليلة أسري بي على قوم تقرض شفاههم بمقاريد من نار كلما قرضت وف فقلت يا جبريل من هؤلاء قال هؤلاء خطباء أمتك سلم يا رب الذين يقولون ما لا يفعلون ويقرؤون كتاب الله ولا يعملون به يبقى الواحد لو يشتغل بالدعوة على حسابه وبقى هو الشمع اللي بتئدل الناس وبتحرق نفسها والجسر اللي بيعبر به إلى الجنة ويهوى به في النار تبقى مصيبة أمال مين الملتزمة لا هي دي ولا هي دي ولا هي دي مين الملتزمة قلنا قبل كده الملتزمة هي المتزنة اللي عندها رصيد من العلم كافي اللي العلم ده نور لبصيرتها علم في القلب قبل العقل علم بيزودها قرب عندها حال مع ربنا لها أوراد ثابتة من نوافل وقرآن وذكر وصيام وقيام عندها دور دعوي إيجابي ومن أبلد كله بيغلف هذا الالتزام خلق حسن أيها الملتزمة هي الخلوقة اللي بيظهر أثر العلم والعبادة في تصرفاتها وفي سلوكيتها هي دي المهذبة المؤدبة اللي تربت في مدرسة النبوة التربية الإيمانية الصحيحة عشان كده عايز من نهاردة نبتدي سلسلة أخلاق الأخت الملتزمة عايز نتربى على معاني الالتزام الحقيقية من خلال هذه السلسلة لأن الشكوى المرة في عالم الملتزمين إخوة وأخوات صارت من سوء الخلق من آثار رواسب الجاهلية في حياة كل واحد مننا وانت ازاي حتقبلي ربنا بالقلب ده اللي مليان رواسب بتظهر آثارها في تصرفاتك وفي سلوكياتك وفي أخلاقك ازاي حتقبلي ربنا وانت رصيدك في الأخلاق ضعيف تعالي نحط نوايانا بين يدي هذه السلسلة نجدد إيماننا نغير من أنفسنا نتربى في مدرسة الإيمان أول نية أننا محتاجين نتخلق بهذه الأخلاق امتثالا لأمر الله سبحانه وتعالى رقم واحد الامتثال ربنا قال خذ العف وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين قال عبد الله بن الزبير أمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يأخذ العفو من أخلاق الناس. يبقى لازم نتخلق بهذه الأخلاق. يبقى ربنا أمرنا أن نحن نكون على أخلاق حسنة. اثنين طاع لرسول الله صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال وخالق الناس بخلق حسن. حديث رواه الترمذي وحسنه الألباني. يبقى أمر من أوامر النبي صلى الله عليه وسلم أن نتخلق بهذه الأخلاق الحسنة. ما نفسكيش ربنا يحبك كنا نقول كده دايما لو ربنا حبك حتخلص كل مشاكلك يمكن انت عندك قافة وينكت تقولي لي انا بحاول اخلص من راسب الجاهلية ده بقالي فترات وبعمل اوراد وباجتهد في العلم وبحضر دروس وبعمل وسوي وقلبي في مشكلة اعمل ايه ده ببلسم الحب بلسم حب الله ما نفسكيش ربنا يحبك النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني في الكبير والحاكم في المستدرك وصعاه الألباني يقول أحب عباد الله إلى الله أظني ما فيش بعد كده بقى. تبقي من أحب العباد مش بس تبقي من المصطفيات عند ربنا سبحانه وتعالى تبقي من المؤمنات بمعنى كلمة الإيمان لا لا لا تبقي من صفوة الناس عند ربنا تبقي من أحب عباد الله إلى الله أحب عباد الله إلى الله أحسنهم خلقا ربح حاجة وما نفسكيش تبقي في رفقة النبي محمد قال صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب ما نفسكيش إنك تبلغي حب النبي محمد بجد سيبك من الكلام عايزه توصلي للمرحلة دي وتوصلي للدرجة والمنزلة العظيم دي قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الترميزي وصحابه الألباني إن من أحبكم إلي كفاية دي تبقى حبيبة للنبي محمد صلى الله عليه وسلم إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة دي رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم اللهم قد حرمناه في الدنيا فلا تحرمنا يوم القيامة إن من أحبكم إلي وأقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا خامس نية أن تبلغ الجنة من أعظم أسباب دخول الجنة بعد تقوى الله بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حسن الخلق الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن أكثر ما يدخل الناس الجنة قال تقوى الله وحسن الخلق الحديث رواه الترمذي وابن ماجه والإمام أحمد في مسنده والبخاري في الأدم المفرد حسن اسناده الشيخ سليم الهلالي في كتاب مكارم الأخلاق يبقى من أعظم أسباب دخول الجنة حسن الخلق سادس حاجة عايزة تثبتي على الطريق عايزة إيمانك يبقى صلب مش كل شوية انتكاسات وفطور والكرف فوق شوية وتحت شوية والخط البياني متذبذب عايزة توصلي لمرحلة كمال الإيمان النبي صلى الله عليه وسلم في رواه أبو داود والترميذي وصحابه الألباني يقول أكمل المؤمنين إيماناً أيوا يا أخت لما تسمعي حديث كمل من الرجال كثير ولم يكمل من النساء إلا أول ما أنت تيجي تسمعي كده يعني الكاملات من النساء قلة جدا جدا وتسمعي الحديث ده يولد عندك الرغبة أن أنت تبقي من الصفوة أن أنت تبقي ممن كاملة من النساء اللي هم قليل جدا اللي هم أمثال آسية بنت مزاح وأمثال مريم بنت عمران أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلق كان عكرمة والأثر في الحلية يقول لكل شيء أساس وأساس الإسلام الخلق الحسن وسيبك أنت بقى من قصة أنه دي انتقبت قبل دي ودي حضرت دروس قبل دي ودي حفظت لها أيتين قبل دي مش هو ده التفاضل ابن القيم بيقول الدين كله خلق فمن زاد عليك في الخلق زاد عليك في الدين هي دي اللي فوق، اللي أخلاقها أحسن هي دي اللي أعلى، هي دي اللي في المنزلة العظمى والفضلة. فعشان كده سادس حاجة قلنا كمال دينك بحسن خلقك. سابع حاجة عايز تثقل الموازين يوم تخف الموازين يوم القيامة؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم في مروه أبو داود والترمذي وصحاح الألباني ما من شيء أثقل في ميزان العبد المؤمن يوم القيامة من حسن الخلق؟ يعني أنت ممكن تبسمك في وجه أختك يكون أعظم من قيام ليلة مثلا ممكن والله عفوك عن من ظلمك يكون أثوب من أنك مثلا تعتكفي شهر مثلا مثلا يعني شهر في الحرم والله ممكن ليه؟ النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا إن حسن الخلق من أعظم العبادات ودي من حاجة. قال صلى الله عليه وسلم إن العبد لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. حديث رواه أبو داود وصعو والألباني. في المنزل عظيمة أده تبقي من خير الناس من صفوة الناس. قال صلى الله عليه وسلم إن من خياركم احاسنكم أخلاقا. والحديث في الصاحين تبلغ خير الأعمال لما النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام أحمد في مسنده وابن ماجه بإسند صحيح لما قيل له ما خير ما أعطي الإنسان أحسن حاجة الواحد يرزقها إيه كنز الثمين اللي يبقى عند الواحد فقال صلى الله عليه وسلم خلق حسن وقال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر يا أبا ذر ألا أدلك على خصلتين هما أخفوا على الظهر وأثقل في الميزان من غيرهما أقول لك على حاجة سهلة أوي وخفيفة عليك بس تئيلة أوي أوي عند ربنا فقال بلى يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال عليك بحسن الخلق وطول الصمت النبي صلى الله عليه وسلم قال فوالذي نفس محمد بيده ما عمل الخلائق بمثلهما والحديث رواه البزار في كشف الأستار وحسنه الألباني حسن الخلق من الفضائل أيضا أنه سبب لتأييد الله لك ونصرته إياك يلي بتقولي عندي مشاكل في البيت يلي بتقولي أنا بحضر الدروس بالعافية ومن وراهم يلي بتقولي أنا الغايطة النهاردة بجاهد علشان خاطر ألبس النقاب يلي بتقولي أنا عندي مشاكل مع زوجي علشان خاطر أمشي في طريق الالتزام ده يلي بتقولي إحنا انتكسنا يلي بتقولي المعاني دي كلها قد فقدت تأييد الله ونصرته فمن أعظم أسباب نصرة الله للعبد أن يرزق الخلق الحسن. قال صلى الله عليه وسلم لأمنا خديجة لما نزل عليه الوحي لما دخل وقال زملوني دثروني قالت كلا أبشر فوالله لا يخزيك الله أبدا والله إنك لا تصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل تكسب المعدوم وتقري الضيف وتعين على نوائب الحق انت بتعمل حاجات خير كتير واللي يرزق الخلق الحسن ده ربنا ما يضيعوش ابدا اللي فقد المعنى ده في حياتك والله مفتاح نصر الله لك من ان تتحلي بخلق حسن برضو من فوائد حسن الخلق انه يعينك في دينك يسبتك وفي نفس الوقت قلنا هو بيبقى من أسباب مصر من أعظم المعينات على الطريق لما نيجي في السكة كده بنقول ساعات خلاص البنزين بيكون شطب ومحتاجين نموم من تاني فعايزين إعانة جديدة عايزين طاقة دفع جديدة من أعظم هذه الطاقات في الطريق حسن الخلق ابن سرين والأثر في الحلية كان يقول كانوا يرون حسن الخلق عونا على الدين اللي بتشتكي من ان بينك وبين ربنا حاجة مش عارفة ايه هي بس حاسة انها مسببة قطع للصلة بينك وبين ربنا حاسة ان ربنا غضبان عليك انك عملتي حاجة مش مخلية الطريق سالك حتى تحفظي من عذاب الله قال سفيان الثوري كان يقال حسن الادب يطفئ غضب الرب والأثر أيضا في الحلية الأسباب دي كلها والفوائد العظيمة دي كلها والنوايا دي كلها علشان نحتسب عند ربنا سبحانه وتعالى بين يدي هذه السلسلة أن نتخلق بالخلق الحسن شوف يا أختها أنا أرى أن هناك صفتين وخلقين لا ينبغي بحال ألا تتحلى بهما الأخت الملتزمة يعني لما نقول ملتزمة ونتكلم عن أخلاق الملتزمات لازم يبقى فيهم صفاتان يحبهم الله ورسوله الصفة الأولى خلق الإسلام الحياء والصفة الثانية الذل والانكسار لله العزيز الغفار الذل الباعث على الطاعة والامتثال لأمر الله الذل والخضوع والانقياد اللي هو معنى الاستسلام لله سبحانه وتعالى ما تبقاش ملتزمة بحق اللي ما فيهاش الصفاتين دول فعشان كده عايزين نبتدي من اول صفة النهاردة ونتكلم عن الحياء ازاي تبقي اخت ملتزمة متحلاة بهذه الصفة العظيمة والخلق الأعظم خلق الحياء النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الإمام مسلم قال الحياء خير كله وفي الحديث الذي في الصحيحين قال صلى الله عليه وسلم الحياء لا يأتي إلا بخير وقال صلى الله عليه وسلم ما كان الفحش في شيء قط إلا شانه وما كان الحياء في شيء قط إلا زانه فمن أعظم الأخلاق بلا شك ومن أعظم أخلاق الإسلام بلا ريب خلق الحياء أولا الحياء ده صفة من صفات ربنا وانت ملتزمة وربانية وبتتعلمين اسماء وصفات والمفروض يكون ليك حظ في اسم الله الحي إن لله تسعة اسما 100 مئة إلا واحدة من أحسها دخل الجنة علشان تحصي اسم الله الحي لازم تبقي متحلّى بهذه الصف العظيمة النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الحاكم الصاحب الألباني يقول إن الله رحيم حي كريم يستحي من عبده أن يرفع إليه يديه ثم لا يضع فيهما خيرا والله محتاجين نستحي لما نسمع الحديث ده ده يخلص كل حاجة نعايز أقولها ربنا بيستحي منك وانتي لا تستحي منه ربنا بيستحي منك انتي انه يرد إديك من غير ما يديك حاجة وانت لا تستحي ان تعصي وتخالفي امره ويبقى سمتك وسلوكياتك وتصرفاتك ما تقولش ان ده دين والتزام ابدا اوعي تكبري اوعي تقولي ليه كده يعني ليه انت دخل فينا شمال هو مين قال ان احنا لا نستحي من الله طيب احنا هنقول مظاهر كثيرة جدا احنا واقعين فيها للأسف الشديد وشوفوا الكلام ده يتماشى مع خلق الإسلام الحياء ولا لا النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا عن فضل الحياء فقال الحياء من الإيمان عايز إيمانك يزيد عايزة تحصلي شعب من أعظم شعب الإيمان عليك بالحياء قال والإيمان في الجنة والبذاء خذ بالك من كلمة دي كويس عشان حنقول إنه من مظاهر للأسف قلة الحياء الفحش في الكلام اللي بعض البنات والأخوات بتقع فيه وهي لا تدري قال والبذاء أو بالفتح والبذاء من الجفاء والجفاء في النار وفي بعض الألفاظ النبي صلى الله عليه وسلم قال والبذاء من النفاق فيبقى صفة الملتزمة المؤمنة أنها حيية إنما صفة المنافقين وصفة العصاة الجرء اللي بتصل أحيانا إلى حد الوقاحة لكن لأن في حاجات كتير اجتماعيا بقينا نتذوقها عادي يعني وبنمشيها ومفيش مشكلة فما بقيتش بتفرق معنا بعض التصرفات السيئة اللي بنقع فيها ونحن لا ندري قال صلى الله عليه وسلم الحياء والإيمان قرنا جميعا فإذا رفع أحدهما رفع الآخر يبقى علامة إيمانك علامة التزامك أنك تزيدي في الحياء اللي بتتخلق بهذا الخلق الحسن تبقى امتثلت لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذي كان وهو من هو كان أشد حياء من العذراء في خدرها النهاردة ما بقاش في حتى العذراء في خدرها دي ما بقاش فيها حياء حتى فاللي تتأسى به صلى الله عليه وسلم يبقى حاذة قصب الصبق بلا شك الحياء واخد بالك من الحياة فاللي ربنا سبحانه وتعالى يمن عليها بانها ترزق خلق الحياء يبقى دليل على حياة قلبها عشان كده عايز اقارن ما بين حياء السلف وحياء الاخوات تعالي شوفي كده المواقف اللي ذكرت عن بعض سلفنا الصالح اللي تمثل حياء المؤمنة بحق الحديث رواء أبو داود في سننه وصعاه الألباني أن النبي صلى الله عليه وسلم أتا فاطمة بعبد قد وهبه لها قبلها عبد يكون ليها فطبعا يجوز أنها تنكشف له لأنه ده بقى ملكها قال وكان على فاطمة ثوب إذا قنعت به رأسها لم يبلغ رجليها عندها ملحفة كده بس ما بتوصلش انها توصل لغاية رجليها فتيجي تداري من اول رأسها تنكشف رجلها فاذا غطت به رجليها لم يبلغ رأسها فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم صانعها هذا قال لها انه ليس عليك بأس انما انا ابوك وهذا غلامك شوفي الحقيقة قدام النبي صلى الله عليه وسلم وقدام غلامها اللي هو بتاعها أصلا اللي يجوز أنها تبقى متكشفة أمامه بما يصح أن تتكشف به أمام المحارم لكن هي حريصة أنه لا يظهر منها شيء حياؤها رضوان الله تعالى عنها وأمنا عائشة المرأة المؤمنة النقية الطقية روى الإمام أحمد وصعاء الألباني أن عائشة رضي الله عنها قالت كنت أدخل بيتي الذي فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم وإني واضع ثوبي وأقول إنما هو زوجي وأبي يعني بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم وبعد وفاة أبي بكر فكانت تدخل الحجرة وتبقى واضع الثوب تكشف شعرها ولا حاجة وتقول والدي وزوجي ودول يعني في عداد الموتى فلما دفن عمر معهم فوالله ما دخلته إلا وأنا مشدودة علي ثيابي حياء من عمر هذا تصنعه مع موتى أمه مع الأحياء بأي الحال انظري إلى الحياء بمعنى الكلمة فاطمة بنت عطبة رضي الله عنها روى الإمام أحمد في مسنده أن عائشة رضي الله عنها قالت جاءت فاطمة بنت عطبة ابن ربيعة تبايع النبي محمد صلى الله عليه وسلم فأخذ عليها باعة النساء فمن جملة باعة النساء قال لا يشركن ولا يزنين فلما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللفظ ده وضعت يدها على رأسها حياء إنها تسمع الكلمة دي بس ينهر بيض قالت فيما بينها وبين نفسها أهوى تزني الحرة؟ معقول حد يعمل حاجة زي كده انت ببايعني على ايه فاعجب رسول الله صلى الله عليه وسلم ما رأى منها فقالت عائشة اقري ايتها المرأة فوالله ما بايعنا الا على هذا قالت فنعم اذا فبايعها هو ده مش النهاردة عادي ان يحصل في بعض المجتمعات من رواسب الجاهلية انها تبتدي تحكي اللي بيحصل في البيوت وممكن تتكلم عن بعض الأشياء اللي تخدش الحياة اللي ما ينفعش تيجي على لسان امرأة مسلمة فضلا عن ملتزمة فتخوض في أشياء من الباطل ده بأي حال من الأحوال يبقى تصرف امرأة مسلمة ازاي انها ممكن تخوض في مثل هذا الكلام الفاحش أحيانا احنا عملنا استبيان ببعض مظاهر السيئة في حياة الملتزمات المعاصرات في هذا الجانب احدى الاخوات بعثة تقول كان الاول الناس بيعملوا حساب للحجاب والنقاب دلوقتي احنا خلينا النقاب شيء هين قوي في نظر الناس وانا اقول والله هذه التصرفات من البعض صد عن سبيل الله والله يقول فتزل قدم بعد ثبوتها وتذوق السوء بما صدتم عن سبيل الله ولكم عذاب عظيم ربنا في مفتتح سورة محمد قال الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل عمالهم الذين كفروا دول يا أختامش الكفروا بالله وأشركوا بالله بس لفظ الكفر يحتمل المعنىين معنى كفر الجحود ومعنى الكفر بالله سبحانه وتعالى معنى كفر النعمة وهو أنت نهاردة لما ربنا يمن عليك بالالتزام فما تصونيش النعمة دي ويبقى للأسف الشديد تصرفاتك تحمل المعنى ده الصد عن سبيل الله يقولوا لو كان التزام ده في خير ما كانواش يعملوا كده الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل عملهم عشان كده العمل ما بيبقاش لي اثر. عشان كده أنت مغطرة بشوية حاجات بيضيعها والله وبياكل حسناتك وبياكل رصيدك الخلق السيء ده لما النهاردة عندنا اللي بترقى صوتها وبتتكلم باسلوب لا يتناسب مع حياء اخت مسلمة سواء في التليفون سواء في التعامل في الاسواق وفي غيرها فتخضع بالقول والله يقول فلا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلنا قولا معروفا لما النهاردة تبقى شكوى مرة يقولها الأزواج ويقولها الأهالي ويقولها الناس في الشارع إن الأخوات بترفع صوتها بطريقة لا تتناسب مع وقار الأخت المسلمة الصفة الأساسية من صفات الأخت أن تستحي أن يسمع أحد صوتها دايما صوتها يبقى واطي مش تمشي تضحك بصوت عالي في الشارع ومعالية صوتها واللي رايح واللي جاي سامع في أخوات بيعودوا يكلوا في مطاعم واختلاط وأغاني وفوق ده كله يبقوا معلين صوتهم والناس حواليهم سمعين ده يبقى اسمه إيه ده؟ والفقهاء ذكروا في مواضع كثيرة أن المرأة لا يشرع لها أن ترفع صوتها بحضرة الأجانب فمن ذلك قاله ما ينفعش ترفع صوتها عند الأذان والإقامة والقراءة والتلبية أن النبي صلى الله عليه وسلم يقول الحج العج الثج رفع الصوت بالتلبية يجي يقولك إلا المرأة لا ترفع صوتها ليه؟ أمن للفتنه قالوا لأن صوتها فتنة خصوصا الشاب الجساس في كتاب أحكام القرآن لما ذكر قول الله تعالى ولا يضربنا بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن ضربة الخلخال فيها نهي رح قال في ذلك دلالة على أن المرأة من هي عن رفع صوتها بالكلام بحيث يسمع ذلك الأجانب إذ كان صوتها أقرب إلى الفتنة من صوت الخلخال صوتها هي أشد فتنة يبقى الأخت بقى تمشي في الشارع وعادي خالص إذا دا الناس خدوا بالهم والله ما خدتش بالي خالص ما خدتش بالي إيه بس والله أنا رأيت بعيني رأسي أشياء يندلاجبين كنا مرة خارجين من الدرس والأخت معاها سيارة ومسكت السايس بقى اديته الموشح ما شاء الله لقوتة ولسه خارجة من الدرس يعني أنا قاعد أضرب نفسي أنا بقى بالنعال ايه ده بقى كانت بتحضره جوا يعني أول بتاع ايه ده وازاي وبتاعه لا حول ولا لقوتة إلا بالله اتعلمت فين دي ما ينفعش ترفعي صوتك كده هذا لا يتناسب مع حياء المرأة نهيك عن أخوات ياخدنا في كلام فاحش لا يجوز وعادات جاهلية لما يقولوا في الاستبيان إن واحدة حتى صورة جزها على الموبايل فالأخت تقول لها إيدا د زوجك ما شاء الله د كلام د ينفع إيه الكلام اللي على السندة لما تعود تخوض في أسرار البيوت وأسرار الفراش والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إن من أعظم الأمان عند الله يوم القيامة الرجل يفضي إلى امرأته وتفض إليه ثم ينشر سرها وتنشر سرة النهاردة التساهل في مخطبة الرجال الأجانب الأصل إن المرأة تبتعد قدر الاستطاعة عن مخاطبة غير محارمها إلا إذا دعت الضرورة والحاجة الماسة إنها تتكلم واحدة هتضطر تنزل تشتري حاجة فهتقول للراجل اللي هاتلي كذا واحدة عايزة فتوى دلوقتي علشان الخطر حيترتب عليها جزا فهتضطر ترفع سمعت التليفون واحدة مضطرة انها تتعلم كلمة انها تعمل عمل معين فلازم تتكلم انما الاصل انها لا تتحدث الا مع محارمها انما النهاردة تلاقيها جريئة الاخت بتتكلم مع الرجال في الاسواق عادي جدا وبدون حدود وبخضوع في القول او تتكلم مع بعض البائعين براحتها خالص احدى الاخوات بتقول الرجال في المحل بيهزروا معانا عادي سوئين التكاسي والجرسونات بيهزروا معانا عادي والامر ده دل على شيء فانما يدل على ان احنا جعلنا الرجال يتعودوا علينا وده طبعا من قلة حياتنا والله انا بنقل كلام الاخوات في الاستبيان من غير مزود عليه وما عنديش حاجة اكتر من انا حط ما بين قوسين بلا تعليق شوفي اللي بيحصل على الماسنجر والشات والايميلات المتبادلة والكلام السيء اللي بيكتب فين الحياء اخوة واخرات بيعملوا كلام يندا له الجبين على الشات عن نت وكلام وأخت الكريمة وأخي الكريم وشوية شوية أخت الحبيبة وأخي الحبيب وشوية بشوية اللي لابقت تأفل ايه ده؟ ده اسمه ايه ده؟ ده اسمه التزام ودين ولا ده اسمه قلة حياء؟ النهاردة في زمن الفضائيات حدث ولا حرج في مسألة اطلاق البصر فين يا أخت وكل المؤمنات يغضضنا من أبصارهن؟ النهاردة النظر للمشايخ بلا انضباط الكلام عنهم بأسلوب لا يناسب الحياة أبدا وده شكله ظريف وده شكله أمور وده شكله حلو وده ينفع وده كبير وده صغير وده كذا إيه ده دين ده لا يجوز بأي حال من الأحوال إنه يبقى فتنة ما هو ده اللي احنا بنقول عليه إطلاق البصر عادي إنها تمشي في الشارع ولا تغض بصرها لما بيحصل كلام كثير بالذات بقى اللي تقع في فتن ومثلا ربنا سبحانه وتعالى لم يقدر لها الزواج او تعثرت باي سبب من الاسباب او هي علاقتها بزوجها مش مستقرة فبيحصل الأفاد دي كلها فين الدين اللي بيزجر فين مراقبة ربنا في السماء احنا كده بقينا عباد اهوأنا وعلى طول احوالنا النفسية هي اللي بتأثر علينا مش ايماننا اللي تزرع في وجداننا هو ده النهاردة بقى مشكلة من المشاكل اللي قد كده لبس البنات قدام بعضيها أنا بسأل هم الأخوات بيعودوا قدام بعض لبسين إيه؟ يعني بتبقى لبسة الإسدال أو ملحفة أو كذا ولا بتبقى قعدة ازاي ولا لبسة مثلا جيب واسع ولبسة عليها بلوزة ولا بتاع؟ قالت لا عادي بيلبسوا بنطلونات قدام بعض طب ازاي لبس البنطال اديق قدام بعضيكو لما واحدة تلبس بنتكور برامودة وجنس ستريتش ومش عارف ايه قدام بعضيها والله والله من غير كلام حرام لانه ربنا سبحانه وتعالى قال ولا يبدين زينتهن والله صورة النور دي السيدة عايشة كانت بتقول المرأة ينبغي اول ما تبلغ المحيد ان تتعلم صورة النور انا عايزك تتعلمي صورة النور ادي واجب عملي هم اربعة اربع تحفظيهم مع مدرسة الاحكام الخاصة بيها علشان نطلع أحكام المرأة المسلمة من صورة النور الآية هي ربنا قال ولا يبدين زينةهن إلا ما ظهر منها واليضربن بخمورهن على جيوبهن ولا يبدين زينةهن إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن هو ده محل الشاهد إن ربنا قال ما تظهريش زنتك قدام النساء العلماء اختلفوا النساء هنا نساء المسلمات ولا النساء يشمل معها كمان الكافرات الأرجح إن الكلام يخص نساء المؤمنات اختلفوا بقى عورة المرأة على المرأة قالوا فيها أقوال بعضهم قال السوقتين القبل والدبر جمهور الفقهاء على إن عورة المرأة أمام المرأة من السرة إلى الركبة وذكر آخرون أن عورة المرأة أمام النساء هي الأطراف وهذا اللي رجحه الشيخ الألباني وهي أن تبدي للنساء والمحارم الأطراف اللي هي الرأس وفيها الشعر يجوز الوجه العنق النحر اللي هو موضع القلادة موضع السلسلة اليد المرفق القدم موضع الخلخال يبقى جزء من القدم جزء من الساق غير كده لا استدلوا بايه بالآية دي قالوا فموضع الزينة مش ربنا قال الزينة ويقصد بها ايه مواضع الزينة لا تبدي ايه لا تبدي مواضع الزينة صح كده ايه هي بقى مواضع الزينة في زينة تبقى مثلا عن الركبة مافيه الزينة على الركبة في زينة تبقى في الساق ما مافيه الزينة في أماكن إلا المعتادة سواء هتتحطي إسورة ولا غويشة هتحطيها في إيديك ولا على أصعبك هتحطي خاتم ولا هتحطي مثلا سلسلة على عنقك ولا ما شابه من هذه الأمور يبقى ده اللي ينفع ينكشف على المرأة ده الكلام اللي رجحه الشيخ الألباني واستدل على ذلك بأقوال الصحابة والتابعين الواردة في هذا الباب سيدنا ابن مسعود فسر الآية فقال الطوق السلسلة والقرط والقرط الذي يوضع في الأذن النخعي قال هذا ما كان فوق الذراع وقتد قال تبدي لهؤلاء الرأس فمحدش من الصحابة والله قال أنه ينفع يظهر أو يجسد أصلاً أنت هتقول ما أنا ما بظهرش ماشي ما هو نفس الحكم لما تلبسي منطلون ديأ لا يجوز هذا لا يتناسب مع حياة المرأة لازم يبقى في تفاض بحيث أن أنت ما تعرفيش يعني لا اللي تشوفك ما تعرفش أنت نحيفة ولا سمينة ما تعرفش الحاجات دي خالص لا تجوز إنما بقى أننا هي فطرة النساء وأنها تحب إنها تظهر أنوستها والكلام ده ده كلام الناس بتاعت الشارع مش الإقت الملتزمة اللي عايزة ترضي ربنا عنها اللي آثرت السطر والحياء ودخلت في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله حي من ستير يحب الحياء والسطر فده الأصل الشيخ ابن عثيمين فتويته في هذا الباب فتويته على فتو الجمهور بيقول إن هي عورة المرأة مع المرأة ما بين السرة والرجبة بس راح آيل تعقيب مهم قال يا جماعة ماشي النظر حكمه شيء واللبس حكمه شيء بيقول أما النظر فقد علم حكمه أنه لا ينظر الرجل إلى عورة الرجل ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة ما ينفعش تبص على هذا الموضع من السرة إلى الركبة خدوها قياسا على عورة الرجل طيب إنما في اللباس قال لا يجوز للمرأة أن تلبس لباسا لا يستر إلا العورة ما ينفعش أنها تلبس مثلا قدام النساء عادي أنها تلبس وتداري عورتها من السر إلى الركبة فقط فبيقول فلا أظن أحدا يبيح للمرأة أن تخرج إلى النساء كاشفة صدرها وبطنها فوق السرة وساقها ونحو هذا. هذا لا يجوز بحال. استدل بكلام شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى الجزء الثاني والعشرين صفحة 146 في تفسير الكاسيات العريات إن هي التي تكتسي الثوب الرقيق الذي يصف بشرتها أو هو دمحل الشاهد هو الثوب الضيق الذي يبدي تقاطيع خلقها فهذا بأي حال من الأحوال لا يجوز يبقى ما ينفعش ما ينفعش إنها تلبس اللبس ده إنما في فرق ما بين حتى وهو بيقول إن العورة من هنا إلى هنا ألبس اللبس شيء آخر يبقى المفروض إنها لا تكشف إلا ما يظهر أمام محارمها اللي طوعه بيه قدام والدها مش تقولوا بقى إحنا بنات في بعضينا وأخوات عادي لا يجوز بحال مثل ذلك وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على قلة حياءها. برضو من الصور اللي بتحصل بالذات في بعض البيئات الأرستقراطية حمامات السونة عادي بقى هي رايحة تعمل جيم وعايزة تخسس نفسها شوية وعشان تبقى رشيقة وعشان كذا فما بتنضبطش في هذا الأمر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي رواه الإمام أحمد وابو يعلى والطبراني وصحاها الألباني في صحيح الترغيب قال أي ممرأة نزعت ثيابها في غير بيتها فقد خرق الله عنها سترها والحديث مروي في المعنى ده بالظبط لما نساء من الشام من أهل حمص جم إلى السيدة أم سلمة فقالت أنتن من أهل حمص قالوا نعم قالت من أصحاب الحمامات قلنا وهل بها من بأس قلت له منتن ناس بيروحوا الحمامات زي حمامات التسونة بتاعتنا دلوقتي دي قالوا لها وهي فيها حاجة قالت لهم طبعا النبي صلى الله عليه وسلم قال أي ممرأة نزعت ثيابها في غير بيتها فقد خرق الله عنها ستراها وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه الطبراني وصححه الألباني من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل الحمام إلا بمئزر ومن كان الراجل يخش به يدخل وهو ساتر لعوراته طب بصوا بقى علشان الكلام ده برضه يخاطب به الرجال والأزواج اللي بيسمح لمراته انها تروح أماكن من هذه الأماكن وبقى عادي خالص الأخت فين رايحة النادي عشان تعمل جيم وهي في مشكلة وتجسدي عورتك قدام النساء هي يعني فيها قوي عادي وحتوعد لابسة ايه اللي حتوعد تلعب على عجلة ولا حتوعد تعمل كذا دي لا تنكشف عورتها أمام الناس لا ما هي لابسة شيء مصدور بس مجسد لا يجوز بصوا بقى للنبي صلى الله عليه وسلم قال إيه عشان الأزواج يسمعوا كمان ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدخل حليلته الحمام ما يبقاش مؤمن بالله ولا مؤمن باليوم الآخر اللي يسمح لزوجته إنها تبقى ترتاد هذه الأماكن فيشترك معها في الوزر أنا من خوفي عليكم ومن شفقتي بيكم والله بقول الكلام وإن كان يحمل بعض الشدة بس حرام بقى كفاية كده تهاون ولعب بدين ربنا خلينا نلتزم بجد خلينا ما نعودش ننمق الألفاظ ونسكت عن حاجات علشان ما حدش يطلع يقول ده تشدد وده غلو وانتو كهربتلنا حياتنا وانتو حطهقونا في عشتنا ده الدين هذا الدين هذا قول سيد المرسلين وعليك يا أمت الله يا من تحبين أن تكوني بحق في ركاب الصالحين عليك بالامتثال والاستسلام لأمر الله سبحانه وتعالى النهاردة من صور قلة الحياة كشف العورات أمام الأطباء أنا بستغرب والله وجن لما لاي الأخ بيكلم معي ويقول لي أصلحنا مبارح كنا عند الدكتور فقول له أيها الدكتورة يقول لي لا كنا عند الدكتور فرحان قوي يعني فرحان قوي بالخيبة اللي ما بعدها خيبة ان انت مودي مراتك عند الدكتور الأسنان عشان مراتك تكشف عليه ولا المصيبة السوداء يقول انا اتولدت في مستشفى كده على ايد اعظم الدكاترة لا حول ولا قوت الا بالله دايب اسمه ايه اللي النهاردة عورت زوجته المغلظة تنكشف على هذا احنا بعض مشايخنا كان بيقول طبيب النساء اقسم بالله فتوة احد مشايخنا باللفظ كده اسوأ واشد نجاسة من عامل المجاري والله كان بيقولها كده يقول على الاقل عامل المجاري يتنظف في اخر النهار ونجاسته ظاهرة نجاسته حسية اما طبيب النساء فنجاسته معنوية فلا يصح بأي حال من الأحوال لو واللي يزيد ويغطي بقى انه هي جاية هو يزوجها معدين ندهوا عليها الكشف تخدش هي وهو عبر ايه ده؟ طبعاً عندنا بقى من مظاهر قلة الحياء سلوكيات غريبة جدا في الشارع المفروض ان انت لابسة نقاب ونقاب اسود ولا لون غامق علشان ما تلفتيش النظر فلما النهاردة الأخوات تلاقيهم وقفين, وقفين مثلا في مكان كده بشكل ملفت جدا واللي تقبل اختها وأهلا وإزيك يا حبيبتي وعمل إيه يا حياتي وبتاعه وصوتها علي قدام الناس لما النهاردة لما واحدة تبقى معاها سيارة وحد مثلا يكسر عليها ولا حاجة وتلاقيها بقى تعلي صوتها وتقول له تدهمله يعني ده إيه اسمه إيه تعالي شوف اللي بيحصل في الأفراح وانت أدرى النهاردة التصوير وتبقى منتقبة ومتصورة ومعادي بقى اصلا مش هنعرف نعمل كنترول في الموضوع خالص وهنعمل ايه والله وفلانا تصورت واهلا وسهلا لما زوجتي انا على نفسي محرم على مراسي انها تقدش الافراح من ساعة ما الموضوع بيبقى كده ما هي فلانا بتصور وفي لحظة في اي غفلة ولا بتاعها بعد كده ابو صلاقي حد على تليفونه وصورة مراسي اهلا وسهلا ده ايه ده بقى ده ما بيحصلش ما بيحصلش الكلام ده مرة روحنا عقده قالوا لازم تيجي وتعمل والأخوات شغالين ما شاء الله والصوت قد كده وديها إيه ده يعني لازم يبقى في مراعاة ان القاعة اللي هتبقى فيها الفرح تبقى مفصولة والصوت الأخوات ما يطلعش على خاطر اه اعمله زي ما أنتوا عايزينوا وفرحوا وبسطوا وده من هدي الإسلام لكن ما ينفعش انه الصوت يبقى عالي ومنخفض ويلا يا أخوات نعمل مش عارف ايه نسمع كلام ما ينفعش هو ده اللي احنا بنتكلم عليه من الصبح هذا كله إن دل على شيء فإنما يدل على خلل عظيم في أخلاق المسلمات والملتزمات في هذا الوقت يا أختها ألا تستحي ألا تستحي من معاصيك ومن جناياتك وذنوبك ألا تستحي من تقصيرك وتفريطك وأنت تعلمين أن الله رب العالمين ناظر إليك مطلع عليك. أنت مش عارفة أن اسمه الشهيد؟ يعني ربنا شاهد على كل تصرفاتك دي. رقيب. يرقب كل أفعالك. عليم. يعلم سرك وعلانيتك. سميع. يسمع دبيب قلبك قبل كلماتك. بصير. يراك حيث لا يراك الناس محيط أحاط بكل شيء علم حفيظ الحفظ منه ولا تقول أن ذلك كان من قبل نفسك وإنما الحافظ أعرض عنك ربنا حفظه لما اطرف عنك وقعنا في هذه البليات يا أختاه ألا تستحي من هيبة الله وإجلالا له ألا تستحي وأنت تعلمين أنه أقرب إليك من حبل الوريد وربنا قريب منك قوي يعني قربه ده ما يحركش حاجة في قلبك أنك تعظميه ورصيد حبه في قلبك يمنعك أنك تقع في أي شيء يخدش إيمانك وحيائك ألا تستحين وهو يكرمك ويتفضل عليك ويحسن إليك ليل نهار فهل جزاء الإحسان إلا الإحسان أحسني كما أحسن الله إليك وفي المقابل أنت عرف كويس قوي وكلنا عارفين سوء أحوالنا وحقارة أنفسنا إزاي تبقي حيية إزاي تتخلقي بهذا الخلق الحسن؟ حديك واجب من عشر نقاط. أول شيء حتى تكوني حيية عليك. الحاجات اللي احنا قلنا عليها بقى دي كلها قرارات وانت قاعدة دلوقتي. ما ينفعش تعوضي بعد كده قدام أخت ببنطلون. ما ينفعش تعلي صوتك على زوجك ولا تعلي صوتك على والدك. طب وبعدين يعني لما تسلب الإيمان شيئا فشيئا. صفيان الثوري على فراش الموت يقولوله أنت خايف ليه؟ أنت كنت تعمل زنب ولا حاجة خايف منه؟ قال لا إن كانت على الذنوب فان شاء الله لها رب عفوه غفور لكن أخاف أن أسلب الإيمان أنا خايف من أعلى من كده هي مسألة زنب مسألة أن أنا ممكن أقبض على غير الإسلام إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها فيبقى خيفة يبقى أول شيء أول قرار الإمساك عما تقضضيه قلة الحياء من الأفعال والأقوال الكلام الفاحش والبذيء والتصرفات غير المسؤولة كل ده نمسك عنه ويبقى نيتنا إيه؟ مراغمة الشيطان اللي بيزين لنا الأفعال دي ويغرينا بها فيخنس ويخزى ويبقى مش مستحوذ علينا أول شيء لازم قرارات شجاعة بأن احنا نبطل هذه التصرفات شوفي القرآن لما يتكلم عن أمور مثلا العلاقة الزوجية يكني يقول وقد أفض بعضكم إلى بعض كلام في غاية الجمال من قبل أن تمسوهن ما يجيش بألفاظ صريحة هو ده الأدب وهو ده التهذيب المفترض يكون عليه الحال إنما في معاملة حتى الأخوات مع بعض الأزواج ممكن عادي خالص تكلموا كده يعني وتبتدي بقى يعني تاخد عليه بالزيادة قوي يعني خلاص ما بقاش هو ما ينفعش يتدلع كده يعني مهما كان اه زوجك وكل حاجة بس في مقدار من الاحترام انا اقولش الاحترام معناها ان انت هتكلبيه يعني بطريقة نشفة ولا جفة مش قصدي بس قصدي في حاجة اسمها احترام في جانب من الاحترام ما بقاش على طول كده يعني ملطاشة يعني ما ينفعش هما كده كده بيتلطاشوا واسه يا الله خير <تصفيق> الله مستعان <تصفيق> لا لا المفروض احنا عندنا كده اه ليه ليه ما يبقاش في عبارات مهذبة موجودة الاولاد ينشأوا ان انت بتكلمي قدام الاولاد بالذات بتوقير للأب وكلام حسن الولد يطلع عارف يعني ايه رجل عارف يعني ايه اب ويعرف يعني ام انما من الاول خالص وهي بقى بص انت مش عارف ايه وكلام يعني ما ينفعش الولد حيطلع اكيد يعني كل سنة انت طيبة يعني فلازم نراعي هذه الامور اتنين عايزين نطالع أشياء فيها كلام عن فضائل الحياء ودايما نسمع في الموضوع ده فأنا حرشح لكم كلام عملي هتاخدوا خلال هذا الأسبوع أدي تاني واجب الواجب الأولي كان صورة النور حفظ ربع هذه حاجة وحنتكلم في تدبر الآيات هتاخدوا كتاب فقه الحياء لشيخنا الشيخ محمد بن إسماعيل المقدم كتاب فقه الحياء له كتاب صغير في حدود 130 صفحة فلو قسمناها علشان انا عارف الحجج هقسمناها على أسبوعين برضو يعني كل يوم تقري عشر صفحات عشر صفحات ما يخدوش معاك نص ساعة علشان خاطر ألخص بقى وأكتب علشان نقرأ عن فضاء الحياء ونفهم مسائل في فقه الحياء ونتعلم ازاي بجد ان نتخلق بهذا الخلق الحسن ثالث حاجة زودي الرصيد قوي إيمانك وعقدتك في قلبك لأن الحياء ثمرة الإيمان يعني إيمانك حيزيد يبقى أنت حيائك حيزيد هتلاقي نفسك مش قادرة تقولي الكلمة دي في حاجة كده قبضة صدر بيجيلك ما ينفعش تقولي الكلام ده بقى عيب بقى كان زمان الكلام ده ما ينفعش الواحدة تنطق بالألفاظ دي احنا خلاص بقى احنا دلوقتي التزمنا بجد زودي رصيدك زيادة الرصيد دايما تبقى ايه زودي جرعة العبادة عندك يعني سواء بقى كانت أورادك تزيد وردك في القرآن يزيد أذكارك صيامك قيامك دعائك كل الحاجات دي لما حتقوي إيمانك أكتر حيكون ده سبب في إن حياتك يكون ثمر لهذا الإيمان رابح حاجة تفكري في أسماء الله الحسنة التي تستوجب المراقبة زي معلمتك حاتم الأصم كان يقول تعاهد نفسك في ثلاث إذا عملت فاذكر نظر الله إليك لما تعملي حاجة افتكر إن ربنا شايفك وإذا تكلمت فاذكر سمع الله منك ولما تتكلمه افتكر إن ربنا يسمعك وإذا سكت فاذكر علم الله فيك اعرف إن ربنا مطالع علي جواك فلو أنت راقبت ربنا سبحانه وتعالى في كل هذا حال السكوت وحال الكلام وحال العمل وشهدت الأسماء اللي احنا قلناها الشهيد الرقيب العليم السميع الحفيظ المحيط البصير سبع أسماء تاخدي اسم كل يومين وإن شاء الله أنا, أنا واثق ان أنتوا هتبقوا عند حسن الظن وأن أنتوا هتعملوا ده وأكتر منه إن شاء الله ده حسن الظن فيكم خامس حاجة تؤدي إلى تخلقك بهذا الخلق الحسن المواظبة على العبادات المفروضة والمندوبة قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم والحديث رؤى الإمام أحمد في مسنده وصحاها الشيخ الألباني قيل إن فلانا يصلي الليلة كله فإذا أصبح سرق قال صلى الله عليه وسلم سينهاه ما تقول أو ستمنعه صلاته يبقى القيام والمحافظة على الفريضة بالطبيعة الحال إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر تخلي الإنسان يعصم عن التصرفات دي والسلوكيات دي وهذا يؤدي به إلى الحياة بحق سادس حاجة الزم الصدق احنا قلنا بصي في خطوط حمراء ما ينفعش تتعامل مع ربنا ابدا باي حال من الاحوال بنوع من الغش لأدنى شيء ما ينفعش. خليك غلبانة وصريحة أبقوا لك بنعمتك علي وأبقوا بذنبي. إنما هتبتلي تقولي أصلي وجرى وأنا ما كنتش وما كنتش عايزة وتبتلي تبرر الأمور أو توهمي نفسك بأشياء مش موجودة أصلا إلا الكذب في التعامل مع ربنا سبحانه وتعالى. فإذا صدقت الله صدقك الله. والنبي صلى الله عليه وسلم بيقول إيه؟ عليكم بالصدق. فإن الصدق يهدي إلى البر. يهدي إلى الطاع والحياء من جملة البر. يبقى أنت لو صدقت الله حيؤدي بك إلى الحياة إن شاء الله تعالى سابع حاجة حاول تتكلف الحياة آه أصل هو من الأخلاق المكتسبة تغض صوتها بشكل معين ما ترفعش صوتها تطخن شوية صوتها في الكلام في التليفون يعني في تكلف لكن شوية بشوية لغاية ما يبقى سجية بالنسبة لك ويبقى هذا الخلق تتخلقي به ثمن حاجة مخلطة الصالحين سيبك بقى من الناس اللي انت كنت وسطيهم ويتعلي صوتك وتتكلمي وازايك وعمل ايه وتقولي فخوض الناس وتغتابي وتقعي في اعراض وتعملي كذا وهي سكتة وتقولك هل من مزيد لا احنا عايزين بقى صحبة صلحة رؤيتهم والسماع منهم يمدك بالحياء قال بعضهم احيي حياءك بمجالسة من يستحيا منهم لما تعود مع واحدة كده وتقولي ما شاء الله عليها في الخلق ما شاء الله عليها في الحياء تكسف انت يعني لن يسبقني إلى الله ياحد طب وهي تفوز ليه بأعظم المنازل عند ربنا سبحانه وتعالى لأنها تخلقت بخلق حسن وانت ما حصلتش المعنى ده تاسعا طالعي واستحضري حياء المثل العليا وعلى رأسها حياء النبي محمد صلى الله عليه وسلم شوفي كده الكتب وشوفي حياء النبي صلى الله عليه وسلم وحياء الصحابة وحياء السلف بشكل وباخر حتى تقتدي بهم آخر حاجة عليك باعتزال البيئة الفاسدة ابعدي عن البيئة الموبوءة التي تعينك على الوقوع في بعض التصرفات السيئة عارفة طبعا قصة حديث قاتل المئة لما العالم قال له ومن يحول بينك وبين التوبة انطلق إلى أرض كذا وكذا فإن بها ناسا يعبدون الله فاعبد الله معهم ولا ترجع إلى أرضك فإنها أرض سوء فحقق المعاني دي واجبنا اتفقنا عليه الثلاث حاجات حفظ صورة النور واستخراج المعاني والأحكام والأداب الخاصة بالمرأة المسلمة منها اتنين محتاجين أنك تطلع هذا الكتاب كتاب فقه الحياء وقلنا مطلعة السبع أسماء اللي اتفقنا عليها لو تيسر بالنسبة إليكنا ذلك أسأل الله تعالى أن يرفعنا بما قلنا وما سمعنا وأن يجعله حجة لنا لا علينا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك اللهم صلي على النبي محمد وعلى آله وصحبه وسلم